الى بني واحبابي عليكم ابنائي واحبائي بمراجعه عملكم واحصاء كلمكم بعرضه على الحق فان رجح في ميزانه فاثبتوا عليه وان خف في موازينه فاجتنبوه لان العمل الصادق والعلم الباقي والسنن الحسن الخالده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 والصلاة والسلام على سيدنا المكرم محمد أفضل المصطفين الأخيار بشيرا ونذيرا وبعد الوصية عهد لمن مات على الأحياء للعمل بما جاء فيه وفق مرتضاه الموصي ولما بدأت الحياة بالعهد كان لزاما على من فارقها أن يفارقها على عهد لأن العهد كان مسؤولا ولا خلود للإنسان في الحياة الدنيا ولا بقاء لنفس منفوس فيها والحق تعالى يقول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 ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين نعم ان ترك خيرا وهو يعني ظاهرا في هذه الآية المال ولكنه أي الخير على إطلاقه لفظ يشمل كل ما ينتفع به نفعا لا يجلب ضررا ولما لم أترك مالا أوصي فيه فاني أرى الخير الذي تركته كثيرا لا يماثله خير نعم تركت فيكم الله خليفة عليكم يسدد من تختارون ويأخذ بيده إلى بر الأمن والاهتداء من بحر الحياة المسجور بالفتن تركت فيكم من الخير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما تركت فيكم من الخير كلمة التقوى خير ما جاء به سيدنا محمد والنبيون من قبله صلوات الله وسلامه عليهم تركت فيكم الخلق الحسن والعمل الصالح من نهار مصام وليل مقام وعلى ذلك أوصي وبذلك اعهد فاحفظوا عهدي اليكم فانكم مسؤولون والله المسؤول ان يجعلكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه ولابدا في وصيتي بما بدا به الحق حين قال لرسوله الكريم وأنذر عشيرتك الأقربين والوصية للوالدين والأقربين والمحبة نسب والد لأنه أقرب الأنساب وبه كل محب قريب معهود إليه بهذه الوصايا التي هي عهدي إليكم بني وأحبابي فلا تضيعوه وقد تركت الله عليكم شهيدا ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد فلتعلموا بدءا بنيا أن الحياة فلك دوار يتعاقب عليه ليل ونهار ولكن كثيرا من السالكين طريق الحق لا يرون نهار هذه الحياة بل إنهم يرددون دائما أن الحياة ظلمة والعيش عذاب لا لشيء إلا لأنهم يضعون على أعينهم عدسات المشقة والبؤس التي قشيت بألوان الألم القاتم والفقد الكئيب المعتم لمشاعل النور وكواكب الهدى ولكن من قال لهؤلاء الناس أن دوران الفلك قد توقف ومن أنبأهم أن الأيام قد عقمت وهل علموا يوما أن الخلود نصيب لقفص الطين الذي تهد أركانه رياح السقم وتسيره موجات الحياة إلى مداخل الموت وفق إشارة القدر الذي يعمل بحسب قضاء الله النابع من حكمه على عباده وهل تجدن الدهر ردا لقضاء الله او معقبا على حكمه فالحياة حياة دنيا والموت حيوان اكبر واكمل والحي واحد لا يموت ولا يبلى يمد الروح بالحياة على الأرض وفوق الرفرف الأعلى فهل تحسبون الموت فقدان واندثار وفناء مخطئون والله إن ظلنتم ذلك فما الموت فيما أعلم إلا تجديد للقوى وتغيير للخلق ليناسب الحياه الاخرى والا فاقم ماتما على كل من نام اليس النوم صنو الموت اوليس الله هو الذي يتوفى الانفس في منامها نعم احبائي يكون الموت أليما مفزعا إن سكنتم له وجمدتم نهر الحياة عن الحركة والاندفاع فيكم وبهذا الجمود في يأس والسكون في حزن والوقوف في حيرة يكون الموت حقا ولكن لتعلموا أن الروح لا تسكن ولا تقف، بل هي في حركة تمليها حركة الطيور الخضر في سماء الجنة، مرسلة أصوات عذبة تبعث الأمل لمواصلة السير حثيثا نحو الله، في الذين اعتقدوا. أن الموت نهاية للسير وما دروا أنه مرحلة دقيقة قوية من مراحل السير يكون الرائد فيها أقوى روحا وأعلى تحليقا بها فوق السماء الملكوت لأنه لا يوجد ما يعوق مسيرتها نحو الله سيم وقد خلعت ثقل الجسد الطيني ولقد أضاء الهوى قلبي ونقى سريرتي فلست كبعض الناس أنسب للترب وطهرت في نجواك سر جوانحي فخلصتها من عالم البعد والحجب فابشروا بالحياة الحقة حين التمرد على اليأس والحزن والحزن القاتل القاطع عن الله تعالى وهل يصل من سكن للحزن إلى من هو كل يوم في شأن وهل الموت إلا شأن يومي للحق ينقل به الله عباده إلى جواره وهل يحزن عاقل أو يستاء ان وفد حبيبه ونجيه إلى الله وهو يعلم أنه الكريم الذي يحنو على عباده حنو المرضعات على الفطيب بل إن الله لا أشد شفقة من أم تزود الويلات عن وحيدها فدعوا أحبائي التحدث عن ظلم الحياة وظلمتها فليست بمظلمة إن حملت أزاهير رياض المعارف وأقلت منارات الهدى إلى طريق الحق وأرست قواعد الأعمال الصالحات وأعطت ثمارا يانعات من مزرعتها النظرة بنظارة القلوب والأيدي التي رعتها عملا صالحا وخلقا رفيعا وسننا رشيدا يدفع السالك المريد إلى الحركة والجهد في إخلاص ونكران الذات إلى ورث العمل الصالح والخلق النبيل والعطاء السمح في تربة الحياة الصالحة لتبدأ حركة النماء والإزدهار ولا اظن أعد الحق إن قلت إن الحياة مضيئة بنور الله لأنها تمثل عظمة الله ومجده لذوي العقول التي تستشرف الوقوف على عظمة الله وبالغ حكمته بسبرها لآيات الآفاق التي ستجد الله فيها بقدرته وحكمته ولطفه وخبرته ولكن ذات الحياة قد تعود مظلمة خامدة معتمه الآفاق إذا فقد الإنسان الحركة للاستفادة والاستعانة بهذا النور الإلهي للكشف عن أسرار الحياة وصولا إلى الإيمان والمعرفة الحقة بالحق التي بها قوام الحياة وشرف الممات كما أن الحركة نفسها قد تتولد شوهاء عشواء لا بركة فيها ولا نماء، لم يصاحبها الإخلاص الراضي والمعرفة المحسنة بقضاء الله وخفي حكمته لأن المعرفة بهذا الوصف صمام الأمان والدرع الواقي من صدمات القدر الذي تتكسر سهامه على ترس المعرفة ولا تجد منفذا لإتلاف الوجدان والقلب ما دام في حماية المعرفة وحصن العلم بالله وحاذروا أبنائي من معرفة سقيمة وعلم عقيم لا ينتج عملا ولا يخلق قوة دافعة للخير والحق والسلام في الإنسان وكل عمل أيها السالك باطل وهشيم تذروه الرياح وتبتلعه طوي النسيان دون أن يخلف ذكرى إن لم تصاقبه المحبة لخلق الله ويواكبه شعور طاغم بحب الله ورسوله والذي يجب أن يعكس شعورك بالحب ويترجمه في الوقت الزماني عطفا على الآخرين وعونا لهم في حب يربطهم ببعضهم البعض وفي سماحة تنسي المن والأذى وفي خلق رفيع يرتفع بهم ليربط كل واحد بربه الذي أنعم عليه بنعمة حبه وحب عباده الصالحين ولتكن ايه اقتران عملك بمحبته تعالى حليه عرفانيه لحمتها خيوط مسحوبه من نسيج القلب المنور بنور الله وسداها من حرير الفكر المتماوج في ضوء شمس الحقيقة يكسبها ألوانا مشرقة من الكلم وألقا بهيجا أخاذا من المعاني التي تسوق السالكين وتستوفزهم إلى طلب هذه الحليه ولتكن على بساط الفكر على الدوام في الحبيب الذي سيرتدي هذه الحلية التي وضعت فيها نسمة من الروح الطاهر حقا أحبائي إن العمل الصادق والعلم الباقي والسنن الحسن الخالدة هو الصورة الظاهرة للمحبه الكامله لله ورسوله وهو الحليه التي تبقى وتزين حين تتطاير كل الحلي فارتدوا حليتي بادقان مترسم اعش بينكم ابدا ولتعلموا أن الكأس النوريه التي تحفظ خمرتكم هي ذات الكأس التي أحرقت في أتون تجليات الحق بنيران المشقة والاشتياق قبل أن تبلغ إليكم فما أصابكم بني من شرر وأنتم تجلون الأرواح وتزيلون خبث النفوس فردوه إلى ذلك الأتون واعلموا أن كل شيء بقضاء وقدر من جناب الحق يلقاه البشر بروح عال وقلب متفتح وحدقوا احبائي في اعماق قلوبكم باحساس صادق وبصيره وقاده تجد الفرح فيما تظنونه حزنا وهل يحزن من له ادنى بصر بالله عند لقائه وهل يتأسف على الفراق من له البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة إني أعلم اخلائي أن البحر مائر عنيد وأن في البر لقسوره عنيد فاجعلوا من عقولكم المنورة بنور الله دفة لسفائن نفوسكم تقوى على شق عباب هذا البحر المضطرب بالعواطف في صدر أي منكم واجعلوا من ذات العقول قيودا تمنع القسورة العنيدة من الحراك نحو الشر في فم اي منكم وحذروا أحبائي توقد العواطف وتأجج نيرانها مع غيبة العقل لأن العاطفة المتقدة إن لم يقيدها العقل العارف العالم كانت لهيبا حارقا وداء عضالا يتمشى في بنيه النفس السليمه فيوردها موارد العطب فليعمل كل منكم جاهدا للمحافظه على دفه سفينه نفسه المتمثله في عقله الذي يجب أن يقف قويا صلبا لا تحركه المآسي العاصفة ولا تستفزه إشارات عصى القدر بنهاية العزف في مقطوعة الحياة لأن النعم الخالد لا يموت والروح المتطلع إلى الكمال لا يفنى والعقل الذي وجد برد الراحة في كنف الله لا يطلب كما أن القلب الذي تفتحت أكماموه بانوار الحقيقة ونسمات الرضا وروح الحب لا يمكن أن يجد ظلام اليأس إلى شعابه سبيلا فاجعلوا بني من عقولكم روادا لمشاعركم وقوادا على عواطفكم لتعيشوا معي الحياه وما بعدها اقوياء تعطون ما يعترضكم من العقابيل اليوميه حقها من التأمل والتفكري والرويه ليبدو لكم أن أعلامكم أقل آرابة وألصق جنبا من أفراحكم ولئن كان ربيع القلوب يشيع الفرح في النفوس فإن شتاء القلوب يرعد هذه النفوس بألم الصقيع والقر الذي لا يجد الإنسان مفرا من تقبله ما دام شيء لا بد منه ليسير النسق الحياتي كما قدر له أن يسير في الوجود الزماني فلا غرابة في فصول أيامكم كما أنه لا عجب في فصول قلوبكم وإذا كان شتاء أيام السنة يرعد الأبدان فإن شتاء القلوب يصيب النفوس برعدة تهز مقوماتها وتعبث بوظائفها إن لم تجد مدفأة العقل مشحونة بمشاعر العلم وأنوار الهدى فلا تطفئوا جذوة الأمل في التقدم نحو الحق فيكم لأن الخير لا يدفن والبركة لا تقبر والبحر لا يغور وإن تعرض للنقصان في بعض الفترات التي تنغالغ فيها مسالك الوجدان كما أن البر في أي منكم لا يتيبس ولا يبلى ما دامت أرضه صالحة لتقبل مياه البحر العذبة ونسيم الهوى الأرج وأشعة شمس الحق البلجة لتخرج نور الكلمات المشرقة المحلقة بأجنحة الرخاء والخير والحق والسلام فوق سماء الأمل العريض الذي يكتنف أرض النفوس في كل سالك يرى الحق تعالى في كل عمل سيما في حضرات العطاء والأخذ التي تساوت موازينها في يد القضاء فكان المؤمن حقا من تساوت في موازينه الفكرية كفة الأخذ وكفه العطاء ما دام كل قد سجل في أم الكتاب بقدر مخدور فإنه وقد صدق الحق تعالى إذ يقول في محكم التنزيل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرعها إن ذلك على الله يسير وأيسر منه على الله أن يجعل عبده الصادق في حبه طورا سنيا مشتعلا بنار الحكمه يغشاه كل كليم من الحق عله ياتي اهله بقبس من نور المعرفه او بخبر عن العالم الحق يكون هدى وبشرى لقوم يؤمنون دق دق اطوري فاني الساجي في غفوه اللقاء بالحق الذي اجد في وجوده الانس غناء عن كل وجود ولي في ركب الملك يزف عروستي في أثوابها السندسيات وريحها العبق إلى غرفي الدريات في درجات الفردوس حداء ينسيني لحنا طالما تردد على أوتار عودي الذي لا أبالي إن تكسر لأن تكسره لا يعني فنائي فإنما يفنى هو السقط ولم أجد في أعواد غابي يوما سقطا فما أنا بالساقط من بعد الحمام هل رأيتم قائما بالحق يخشى من حمام إنما الموت تجل في مقام كم تجلى شاعر بالحق من بعد الحمام يوقظ الأعين حينا وينام ويشيع النور في الأسرار دهرا وينام ويمد الروح بالإيقان حتى لا تنام حدقوا في سفره تجد العبر فيه وجه الحق بالنور سفر قد أنار الدرب للحق لمن يرج السفر ونحن اولو علم ولكن بوجدنا شربنا من الأنوار ما ليس يشربوا فارتفعوا أبنائي إلى مصاف قضاء الحكيم فيما خلق وكونوا ممسوسين في ذات الله وليس في أدنى من ذلك لأن الطريقة دارج والسبيل ممهود إلا من عقبة كأود هي النفس التي إن لم تشغلوها بالحق شالتكم بالباطل فلا تجعلوا بني من البين أين لأن في الأين بعد البين قصور فاحرصوا الا تذكر محاسني بمثالبكم بل اجعلوا من الطريق وصلا ومن الاحسان ديدنا ومن الوجه الطلق زادا يسع كل الناس واذكروني بكم ولا تجعلوا ذكركم بي وليذكرني احبابي بكم وفيكم فاني والذي نفسي بيده لم آلوكم جهدا في التوجيه والارشاد وقد تركتكم على المحجه البيضاء والسنه الغراء فلا تجعلوا من الدنيا أكبر همكم فإنها لا تعدل عند الله جناح بعوضة وهل في جناح بعوضة غنى فانفقوا بنيا ينفغ الله عليكم واخشوه واتقوه يرزقكم من حيث لا تحتسبوا ولا توكوا فيوكا عليكم ولا تخزنوا فيخزن عنكم الخير فان من رحم لا شك مرحوم ولو في عقر داره ومن يقرض الله قرضا حسنا يضاعفه له فأحسن القرض لله يحسن الوفاء لكم وأحسن السفر باتخاذ الزاد فإني رأيت السفر إلى الله أبعد ما تريدون فخذوا له ما يصلحكم بنيا إذا أن صيام يوم حار مرمض يقي من الزلل في يوم أشد حرا منه وأطول نشورا ولحجة مبرورة إلى بيت الله الحرام لتقف عدلا لكل ما اجترحت من سيئات حتى تعودك يوم ولدتك أمك ما اجتنبت المظالم وإن رجعتين في جوف الليل الغابري حين تغور النجوم وتشتد الظلمة ويسكت الحس لتنيراني القبر بنور يملأ بين السماء والأرض وللكلمة الحسنة تلفظونها عدل لا يوازى من حسنات أنتم أحوج ما تكونون إليها وللهجر من القول تسكتون عنه حلما أثر كبير في رضا الحق عنكم يوم الوقف العظيم واكثروا بني من الصدقه سرا فانها تطفئ غضب الرب وعليكم بصله الرحم فانها منساه للعمر واجعلوا بني الحياه الدنيا مجلسين مجلس في طلب الآخرة ومجلس في طلب الحلال ولا تعتدوا الثالث فتهلكوا فإن العاقل بنيا من جعل ضعنه في ثلاث تزود لمعاد أو مرمة لمعاش أولذة في غير محرم فكونوا بني بصيرين بزمانكم مقبلين على شأنكم حافظين للسانكم لأن من حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه وكونوا بني من العقل والحزم والبصر ببواطن الأمور بحيث لا تلفتنكم الدنيا عن هجيركم فنعم الهجيره ولا تنظروا بعين التمني لمن ارتفعت به مركبات الدنيا فوق سمائها فإن الناقص بنية من ارتفعت به كفة ميزان الدنيا إلى مواليق أبواب المادة منها فتحوزها ولم يلوي على شيء سواها والكامل من هوت به الكفة إلى درجة الكفاف لأن في الكفاف كفاية والعارف ثقيل الوطأة على الدنيا متى ما وضع في ميزانها طاش بها الى دركات سحيقة من الرفض والزهد اما الجاهل بني فهو من طار قلبه شعاعا في طلب الدنيا حتى سقط من عين الحق الذي كان يملا قلبه فخف بفقدانه الحق فاستخفته الدنيا فعلى في ميزانها حتى صار حجابا لكثير من الضعاف الذين لم يدروا أن الفارغ أكثر ارتفاعا في سماء الدنيا من الملي ثم كونوا بنيا عبيدا في غناكم ساده في فقركم تصل الكمال وتكون من اولياء الله حقا لان من اغناك فقد ولاك واشرف الولايه واسناها ما كانت على النفس فان السعيد حقا من وفقه الله الى الولايه على نفسه لأن في الولايه على النفس والغلبة عليها إجبار للجوارح بالمبايعة على السمع والطاعة لأمر الحق فيما أحب الإنسان وكره وهذا في مقام الأنبياء عصمة وعلى مدارج الأولياء حفظ. فاحفظوا الله بنيا في أحوالكم وأنفاسكم يحفظكم في مآلكم ولا تستعملوا ماء الحقيقة بنية فيما تريدون فإن الخلق كلهم عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله ومن ابدى الحقيقة للمراد النفسي حجبها الحق عنه في المراد الإلهي والله غالب على أمره فاستعملوا ماء الحقيقة وفق أوامر الله ونواهيه تكون من أهل الكمال ولتكونوا بنيا مصابيح الليل ينابيع العلم خلق الثياب جدد القلوب تذكر به في الأرض وتعرف به في السماء وإذا سمعتم الحديث بني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعقلوه عقل رعاية ولا تقفوا مع عقل الرواية فان رواة العلم كثيرون ولكن رعاته قليلون وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ولتعلموا بنيا ان اوضع العلم وادناه ما وقف على اللسان وأرفعه واسناه ما ظهر على الجوارح واعلموا بنية أن الفقيه كل الفقيه الذي لا يقنط الناس من رحمة الله ولا يؤمنهم من عذاب الله ولا يرخص لهم في معاصي الله ولا يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره ثم إنه لا خير في عبادة لا علم فيها ولا خير في علم لا عمل به كما أنه لا خير في قراءة لا تدبر فيها واعلموا بنية أن المتقين سادة والفقهاء قاده فاجمعوا بين السياده والقياده تكونوا من اولي الأمر ايه بنيا لا تهولنكم المواقف ولا يذهبن بكم الحزن والالم مذاهبه ولا يقفن عقل احدكم عن التفكير جزعا إذا جوبها بما لم يتوقع وفيما الجزع ان استوت شمس حقيقتي عند الزوال جزعتم على تعلمون أن الظل باستواء الشمس يزول ولئن إن كانت أنوار ظلي بالحياة أمامكم تنير لكم الطريق إلى الله فهي اليوم بالزوال خلفكم تحمي ظهوركم من ظلمات الآياء وهي هي الانوار وإن بعدت هونا فلا تجزعوا بنيا فأنتم اليوم بأنوار الحياة أمامي وأنا الشاهد من خلفكم بأنوار اليقين أفمن يتلوه شاهد من أهله كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها فأنا تصرفون أبنائي أقول لكم بنيا لا تحلموا بالموت فتقتلوا الحياة ولا تنسوا الموت في الحياة فيأخذكم الحق أخذة الأسيف بل اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا ولا تشغلنكم دنياكم بني عن آخرتكم ولا تؤثروا أهواءكم على طاعة ربكم ولا تجعلوا إيمانكم ذريعة لمعاصيكم فقد علمتم قول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم أنه لا إيمانا لمن لا امانه له والمؤمن من امنه الناس على حوائجهم وحاسبوا بني انفسكم قبل ان تحاسبوا ومهدوا خير المهاد قبل أن تفدوا الى شوك القتاد وتزودوا للرحيل قبل أن تزعجوا عن الزاد بالرحيل إلى الحق يوم التناد ولا يغرنكم بالله الغارور ولا يزينن لكم الشيطان سوء أعمالكم فإنما هو موقف عد واقتضاء حق وسؤال وجواب فمن أحسن منكم أبنائي فلنفسه أحسن ومن أساء فعليها ولا يظلم ربك فتيلا ولقد بلغ في الاعذار من تقدم بالإنذار فاسمعوا واعقلوا بنيا ولا يستخفنكم في الدنيا فرح ولا ترح فإنها الدنيا كذلك ما نظر إليها حصيف نظرة اعتبار إلا وجد فيها العبرة لمن اعتبر فكونوا من العقل بحيث لا يلتبس عليكم أمر من أمور الدنيا ولا تعدو أمورها ثلاثة أمر استبان رشده فاتبعوه ولا تلو على شيء سواه وان كان صعب المرتقى بعيد المنال فان الجنه قد حفت بالمكاره وامر قد استبان غيه فاجتنبوه ولا تقربوه مهما احيط بالمغريات وتهافتت عليه الشهوات واستفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك فإن البر مطمئنت إليه النفس والإثم ما حاك في الصدر وكرهت ان يطلع عليه الناس وأمر اختلف عليكم حاله ولم تدروا وجهه فعليكم بنيا ان تردوه الى الله ورسوله ولا تتقحموا فيه بالراي والهوى بل نفذوا قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله اطيعوا الرسول واولي الامر فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا واعلموا بنيا ان لله امرا واراده فروا لانفسكم اي المقامين انجى لكم ولئن استؤمرت لاخترت لكم الثبات على امر الله لانه فعال لما يريد وكما قال تعالى ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها فلن يخرج كائن عن إرادته تعالى فالزموا أمر الحق بنيا تكونوا من أهل الطاعات لأنه من كان على أمر الحق فإنه لا يتقيد إلا بالحق ومن لم يتقيد إلا بالحق كان بحسب الأمر ومن كان بحسب الأمر كان من المتقين ومن يخشى الله ويتقيه فأولئك لهم الأمن وهم مهتدون ولا يفوتنكم بني الظفر بأمرين خفيف مؤونتهما عظيم اجرهما لم يلق الله بمثلهما وهما الصمت وحسن الخلق عيش بني في الحياه الدنيا بمنطق الايمان الجازم بحكمه الله وعدله وبالحب الفذ لله ولرسوله وبالعمل الصادق لمرضات الله وبالحركة المدركة الواعية الواعدة القوية في سبيل إحقاق الحق واستشعروا في كل ذلك صريح الإخلاص وخلوص النيات لأن خلوص النيه في سبيل الحق بنيا عمر يعلو على كل واقع مهما استعلى أمره واستطار شره واعلموا بنيا أن النقب كثيرة ولكن العروسة واحدة فاجهدوا للظفر بها ولن تظفروا بها إلا بعد إيفائها مهرها أتدرون ما مهرها إنه إغماء النهار وإسهار الليل وسجن اللسان إلا عن حق وإفشاء السلام وحسن المعاملة مع الأنام وتحليل الحلال وتحريم الحرام وإضعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام وإن الله يعطي الدنيا لمن أحب وأبغض من عباده ولا يعطي الآخرة بنيا إلا لمن أحب فكونوا من أبناء الآخرة تفلحوا كونوا بنيا في عزوف عن الشهوات تنفكوا من إسارها فإن من قهرته الشهوات كان عبد لها ومن استعبدته الشهوة ذل بها وتذكروا قول رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم أنه من اشتاق إلى الجنة سارع في الخيرات ومن أشفق من النار لها عن الشهوات واتقوا ابناء الظلم فإنه ظلمات يوم القيامة وتوقوا دعوة المظلوم فإنما يسأل الله حقه وإن الله لا يملع ذا حق حقه ولو بعد حين واعلموا بنية أن الشاكر مزاد والتقوى خير زاد وليكن اولى الأمور بكم الشكر لله وحسن النية في السر والعلانية ولتتمثلوا قول الحطيئة ولست ارى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد وتقوى الله خير الزاد ذخرا وعند الله للاتقى مزيد وما لابد أن يأتي قريب ولكن الذي يمضي بعيد اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رحيم